بوك تو 36 36 36 36 تطلو تشم المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة أطبس طراء ناردة؟ أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ شهير مركزنا هنغي أوتوبوس كي أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ هنغي أوتوبوس بيمم لازم؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ أكثر ما يبمم لازم. ما؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ نرده أكثر ما يبمم لازم. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ بلد اجرة نكدار؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ مركزة قدار كتش درك بار؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ برد اجتب ان ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. أركضاً إن منزل ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. بيرت صنراكي مترو تريني بش دكيكة صنرا جليور. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. Bir sonraki tramvay on dakika sonra geliyor. الترام At التالي سيصل خلال عشري دقائق. الترام At التالي سيصل خلال دقائق. Bir sonraki otobüs on beş dakika sonra geliyor. الباس التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. سون مترو ترن يكشتا كلكيور متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ سون ترامباي كشتا كلكيور متى يسافر؟ آخر ترام متى يسافر آخر ترام صار أتوبس كجتا كالكيا متى يسافر آخر باص متى يسافر آخر باص <تصفيق> هل معك تذكرة سفر هل معك تذكرة سفر بلا تمه، هاير يوك. لا، لا يوجد معي. تذكرت سفر؟ لا، ما معي. أهالى جزاء دمنز عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.